يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا قُوا أ ن ف ك م ا ل ن ا ر ا وَقُودُهَا ا ل ن ا س و ا ل ح ج ا ر ل ع ل ي ه ا م ل الاسلاميه ك ش د ا يَعْصُونَ اللَّهَ ما موسوعه ا النابلسي ي تجزون ما كنتم ما ع للعلوم كفروا ت ذ ر ا ي إ ن م ا تجزون م ا س ل ا م ي ه ر ب موسوعه ي ك م النابلسي ت للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ن ب ي و ا ل ذ ي ن آمنوا معه نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م ي ق و ل و ن ر ب ن ا أ ت م ن ى نورنا و ا غ ف ر لنا إ ن ك على كل شيء قدير ياسعى ا ل م ن ا ف ق ي ن و غ ل ع ل ي ه م و م أ و ا ه م جهنم و ب س ا ل م ص ي ر ض ر ب ا ل ل ه مثلا ل ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا م ر أ ة نوح و ا م ر أ ة و ن ا ج ت عبدين م ن ع ب ا د ن ا ا ص ل ح ي ن فخانتاهما